الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والصلاة على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهبه والسلم بتنمته إلى المجين بعد سيقول المصنف رحمه الله كتاب الوقت هذا الكتاب يعتبر لما هم الفكر التي بحثها الفقهاء رحيمه الله ودينوا مسائلها ومشتمر عليه هذا الكتاب من أحكام ومبرم لعظم أمره وعموم البلوى به في كل زمان ومكان ناسد أن يذكره المسنف رحمه الله في هذا الموضح وعبر بالكتاب لكي يفصله عن الأبواب السابقة فالأبواب الشابقة متعلقة بالمعاملات المالية والوقف يجمع بين المعاملة المالية من وجه وبين العبادة من وجه آخر وهو من حيث الأصل تسبيل لله عز وجل ولذلك يخرج عن معنى المعاوضة من هذا الوجه وعدر بالكتاب حتى لا يظن أنه تابع للمعارضات المالية وإلا في الأطل أن العلماء رحمه الله يخصون الكتاب بالأبواب الكثيرة نظل أن يقال كتاب المناسب ويقال كتاب الصلاة لأن أبوابه كثيرة والوقف ليست له أبواب كثيرة ولكنه منقطع عن ما قبله فلو قال المصنف باب الوقف لظن ظالم أنه تابع للمعاملات المالية التي تقدمت معنا في الدروس الماضية وقوله رحمه الله كتاب الوقف أي في هذا النوضع سأذكر لك جنة من النصائل والأحكام التي تتعلق بالوقف وهو حبس العين وتسبيل المنفعة والثمرة حبس العين أو تحبيث العين المراد بها العين الموقوفة سواء كانت من العقارات أو كانت من المنقولات فسيأتي إن شاء الله ديان هذا التاريخ وخقيقته حينما ذكره من أنه رحمه الله في صدر الكتاب والوقف يعتبر نشروعا بدليل الكتاب والسنة وإجماع الإنة من ظلناء رحمه الله فأن دليل الكتاب فإن الوقف داخل تحت عنوم الآيات ان الذي جملت على القاعات وعلى الخير من ندي الى الدر ولذلك تعتبره العلماء رحمهم الله من التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله عز وجل به في شتابه بقوله سبحانه وتعالى تعاونوا على البر والتقوى فان المسلم اذا اوقف بيته او بدل مزرعته خاصه اذا جعلها للضعفاء والفقراء والمسافين أو أقف مسجداً بالصلاة فيه وانتفع الناس لعبادة ربهم فيه وذكرهم لله عز وجل هذا الموضع الموقوف وكذلك انتفعوا بشلق الذكر في تلك المساجد الموقوفة أو دعوا قدقة فتسجيل المياه من حفر الآباء وثقي العرشة سواء كانت داخل المدن أو كانت خارج المدن خاصة إذا كانت في السجل والنفاذات التي تكون حاجة فيها ناسة إلى وجود الماء وهكذا إذا وضع الضرادات للماء أو الأسباب التي تغيب على تهيئته للعرشة والمكتابين ونحن ذلك من أفعال البر والله يشك أحد أنه من التعاون عن البر والتقوى وأنه من طاعة الله عز وجل وهو داخل في عموم الصدقات وعموم الإشتان إلى المسلمين وأما دلول السنة فإنه صريح في الدلالة على نسوعية الوقف فالفرق بين دلول القرآن والسنة على نسوعية الوقف أن دلول القرآن عام وأما دلول السنة فإنه ورد في الوقف بخصوصه ففي الصحيحين من حديث عبد الله عمر قال رضي الله عنه وأرضاه أصاد عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت حدثت أصلها وصبيتها وفي نواية تصدقت بثمرتها على أنها لا تباع ولا توهب ولا ترح هذا الحديث فيه فوائد عظيمة أزلها قول عبد الله بن عمر أصاب عمر بن الخطاب رجل الله عن أرضاً بخيضر جاء في الرواية الأخرى أنه أتى إلى النبي فأنتمى فقال يا رسول الله إني أصدت أرضاً بخيضر هي أعز ما أصدت من ماله فما تأمرني فيها فانجر إلى فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحركهم على الرجوع إلى العلماء والرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما هو الخير والأحب للإنسان في دينه ودنه فلا يزال العبد موثقاً مشبداً منهم للصواب ما رجع إلى أهل العين وأحبهم واستشارهم فإن الله يضع له الضركة لذلك لأن الدافع للرجوع يولى ظلماء والرجوع الذين هم مرفة الأنبياء الدافع ذلك مرضات الله سبحانه وتعالى وإجلال شعائد الدين ولذلك يوفق من يرجع إليهم ويصدد ويوهم الخير فهذا الصحابي أصاب أفضل الزميل عمر الفاروق رضي الله عنه وعرضاه أصاب هذا المال الذي هو أعز ما ينبذ فلم يتصرف فيه بمفرعه ولن يتصرف فيه باشتهابه هذا أن التصرف مضاح الذي شرع لو أنه مضاعها أو تصدق بها أو فعل بها ما شاء فإن ذلك وهذا بتنبيك الله عز وجل له ندم أنه تفرّف بما أحلى الله وشرعه ولكن كانت قحادة رضوان الله عليهم لا يقدمون ولا يأخفرون إلا بالرجوع إلى الوحيد بالرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلك عظمت منذلتهم وارتفعت درجتهم وأصم الله عليهم من فوق سبع كمانات في كتابه حتى دقي التناء عليهم إلى يوم بيومة في كتابه كل هذا بمحدة الوحيد والرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزال النسائل به حتى يصيد الإنسان الأقوم والأسلم والأرشد له في دينه ودنياه وآخره ولا شك أن عمر بن الحطاب رضي الله عنه أصاد بمشهورة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دينه ودنياه وآخره قال إني أصدت أرضاً بخير رهياء أزمى أنك هما تأمرني ننظر إلى الأسلوب نرجع الإنسان إلى من هو أعلم وأفضل فما تأمر منه ولن يقول فماذا تشير عليه ولكن فما تأمر منه فأمر أمره عليه الصلاة والسلام فلذلك قال عليه الصلاة والسلام إن شئت حبثت أصلها فالرقف هو التحكم إذا أوقف الإنسان فقد حبث العين موقوفا إن شئت حبثت فقوله حبثت عني أوقف لأن الشيء المحلوس موقوف عن الحرفة لأنه ممنوع منها فأصل الوقت الانتناع عن السير والحرفة وقال وقفت الدابة إذا أمسكت عن السير والحرفة وهو قال وقف الظل إذا كانت الشلسة المتطف في السماء فأمسكت عن الحرفة فقال لهم النبي صلى الله عليه إن شئت حدثت أصلها وهذا بالنسبة للأرض كانت خيضر أرض جر وكانت من أفاظ الأراضي الجزيرة من حيث الزراعة ووجود النقل فيها وكانت عامرة بذلك ولا تجار اليوم فيها لقية ذاقرة من ذلك العمران وقال اللهم بسسلم إن شئت حبثت أصلها يعني حبثت أصل الأرض من مراد بذلك ما على الأرض من الأرض التي هي العين الموقوفة هنا عليها من الزروع من نقية قال عليه الصلاة والسلام وتصدقت برواية من تبيت ثمرتها وتصدقت بثمرتها يعني نتاج الأرض وهذا يقع في وقت المزارع أنك توقف الأرض المزرعة ويسلم ذلك الأرض التي هي العقار المخصوص وكذلك ما عليها من النخيل والزرور وحدثت ثمرتها ثمرة النخيل في التمر والرطب والبلح وكذلك إذا فيها في العلم أول ذلك من مجرعات وتصدقت بثمرتها تدل على أن العلم تشدث وأنه إذا أوقف مجرعة وتدلها فإن ثمرتها تكون محفوشة وذلك بصرحها في الوجه الذي خطى الوقف به قال عليه الصلاة والسلام على أنها يعني الأرض لا تباع ولا توهد ولا تورث إذن معنى ذلك أن ملسية راقف لها قد زالت ومن هنا استدل قائشة من الغلماء رحمه الله على أن من أوقف شيئا فقد زال من فضعا وبناء عليه تتفرع النسجل أن الشخص ربما أوقف مسجدا ودعا يتطرف فيه دون أن يشترك نظارة المسجد له لربما ظنه إلى جهة مكتصف المسجد لكنه يتطرف المسجد ويأمر في المسجد ويأمر في المسجد وكأنه يملكه ولربما منع الناس ولربما أسرج الناس من المسجد فهذا مخالف للأسر لأنه بإيقافه من المسجد خرج المسجد عن المرسيته وقد قرر الظلماء رحمه الله أن الوقت يخرجه الإنسان من نفسه صدقة لله عز وجل ولذلك يعتبر من المعاملة بين المخلوق والخالق والله عز وجل أملك المخلوق وما ملكه فلكنه سبحانه وتعالى جعل الأنوال متخلف فيها بنو آدم بكي يرتدي المهتمة في إحسانه والمسيئة في إسائته قال عليه الصلاة والسلام على أنها لا تبارك ولا توهد ولا تورك فهذه كلها البيع أصل في المعاوضات يعني لا يجيز لك أن تعاوض عليه ولذلك أجل عنه من حيث الأصل على أن الوقف لا وباع إلا في مسألة وهي أن تتعطل مصالح الوقف كرجل أوقف مزرعة ثم هذه المزرعة مضى بناؤها وتعذر سطيها ويشتيج الانتقال إلى مكان آخر فإنه إذن يرفع إلى القاضي فيحكم القاضي بجواز بيعها فتباع ثم يشتري بدلا عنها مما قم مقاما وهو من حيث الأصل لا يوجد بيع الوقف فلو أوقف عمارة مهنة صدقة على النساثين أو صدقة على طلاب الغن أو رضاقا لهم ثم أراد أن يبيعها ويشتري غيرها نقول لا يجب زبيع الوقت والأصل أنه محبث وممنوع نساثين من التفرز فيه إلا بحدود الشرط من, من مبارته لمنصحة الوقت فقال عليه الصلاة لا تباع هذا أصل في المعاوضات ولا توهد فلو أنه أوقف أرضا ثم قال وهدفها من زي وهدفها من عمر فإن الهدة لا تصح لأن الهدة تشتقر إلى ملك ومن هنا بينا من السلم أن الملك إذا زال لا تصح الهدة فتتفرع المسألة المشهورة من هدة أعضاء الآدمين فإن الآده ليس بمالك من نفسه حتى تصح هدته فلما كان الوقت قد ذلك من سيته عن الإنسان بالوقتية من تصح هدته من الغيب فكذلك كل شيء ما يملكه الإنسان لا يملك الهدى تسيب وعلى هذا قال رس الله عليه وسلم لا توهد ولا توره فجمع عليه الصلاة والسلام بهذه ثلاثة الأصول الانتقال بعوض كما في البيع ودعنا بوع أصلا له والانتقال بدون عوض كما في الهدى والانتقال الجبري الأول انتقال اختياره ثاني انتقال جبري ننظر إلى بديع هذه السنة ودقتها وهذا يدل على صحة القياس لأن الشريعة جاءت بأصل لكل دام على حدة حتى تنبهها على غيره فإذا تقرر هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث مشروعية الوقت وبيّن جملة من الإحسان والمسائل التي تترفض على الوقت فهذا الحديث يعتبر للعلماء أصلا في مشروعية إيقاف المزارق والأراضين والعقارات وتشبيل ثمرتها وكذلك يعتبر أصلاً يقاس عليه غيره هو قال يجيز أن يقف الإنسان كل عين في حكم أو تناكل أن نزرع من جهة بقائها ودوانها كما تناكل إن شاء الله بشريط صحة العين الموطوفة أن الدليل الثالث فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وعيره أن سعد رضي الله عنه جاءه وقال يا رسول الله إِنَّ أُمِّي إِفْتَلَتَتْ نَسُّهَا يعني ماتت فجأة وكانت سعدة رضي الله عنه أن أضرّوا ناس بأمّي إِنَّ أُمِّي إِفْتَلَتَتْ نَسُّهَا وما أُراها لذقيت إلا أوصف أفأتصدق عنها فكانت قد توفيت وهو خارج المدينة في غيّة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وفجع بها رضي الله عنه وكان يشبها شباً شديداً فلما أتى فأخبر بخبرها قال يا رسول الله إن أمي ثلاثة فرسة وما أراها لذقية إلا أصف أفأتصدق عنها؟ قال نعم عنه. وفي رواية أشار فجعل, له فجعل لها حائط الخراف وحائط الخراف بسام من بساتين من مدينة وكان العرق بسام من بساتين بأسام فقال جعل لها حائط الخراف أي تصدق به عليها صدقة وذررا منه رضي الله عنه لأمه يضل على مسرؤية الصدقة عن الميت ولو كانت بالوقت فصح الوقت عن الحي والوقت عن الميت ومن أوقف على والديه جعل الله له الأجر من وضعه جعل الله له أجر ذر والديه وجعل الله له أجرة صدقة فهو مثاب من الوجهين فالصدقة على ذرق رابه فإن الله يجعلها صدقة وذر وصله فأصدق فالشاهدون هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تقرى وقفية المزرعة وإهجازها وقد فعل ذلك رضي الله عنه في من النبي صلى الله عليه وسلم أما الدليل الثالث من السنة فما فتت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح المسلم وغيره أنه قال إذا ما فبن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها صدقة جارية قال عليه السلام إلا من ثلاث عمي من ينتبع به وولد صالح يدعو له أو صدقة جارية فقوله صدقة جارية يدل على نشرية الوقف لأن الصدقات الجارية هي الصدقات المحجوثة الموقوفة لحيث تبقى بعد نوت صاحبها فمن حفر بئرا أو أجر نهرا أو قمطرة ليسقي المزارع ليسقي الدواب ليسقي الناس وكذلك الصدق الجارية فمن بنا بيتا وجعله للبعثاء والفقراء والأيتام والمشفاجين أو جعله لقرابته سلة رحمة الله أو جعله لطلاب العلم بباطا استعينون به بعد الله عزيزي إليه بعيخهم وكذلك لو أوقف كتبا إنها صدقة إن جارية لأمم قولها صدقة جارية فمن عقب عليه الصراط والسلام امرقنا على هذا الوجه اجمع الائمه رحمهم الله معنا في وقد وقع الوقت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجاء كذلك عن اثنان من ابن اسحام رضي الله عنه انه اوقف بئره روما ولذلك جعلها ولذلك قرر فلما على ذلك قره من رسول الله صلى الله عليه ذلك وقال من اشتريها ولو جمله اشتراها عثمان رضي الله عنه وارضاها وجعلها صدقه عن المسلمين وكذلك ايضا أوقف الزبير من العوام رضي الله عنه وارضاها على جديه وكانت له اموال كثيره فاوقف جملة من امواله حتى جاء في بعض الاثار انه اوقفها على بناته خصم اناث دون الذكور وغوتهن ببعض من علم رحمه الله وغدهه أن الرجل ربما يخشى على بناته من بعده الطلاق والضيعة والرجل يستطيع أن يؤي إلى أي مكان ولكن البنت لا تستطيع فلذلك أجاز بعض العلماء كانت سيكون في مثال وقت أن يخص بعض بذبيته كالإنان في فيقول مثلا بيتي لبناتي للمطلقة من بناتي أي إذا رملت تخفي عنها زوجها فذكر عن جابر من ازوام رضى الله عنه وهو قول ساله قائل من اهل علم في منصر فهذا الصحابي الجليل حتى قال جابر رضي الله عنه وارضاه فلنذيره كان لا من احد من اصحاب الله صلى الله عليه وسلم في شديد الخير من احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مذوم الخير وهذا وضل على قدر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب من الخوف وحب من عمل الاخره ولذلك اخر الاخره على الدنيا وهذا هو شان الحكيم العاقل الموفق وان الله هدا وجلنا الى وهب العده ونجمع ما اراد ان كل من له بركتها وخيرها صرفه فيها الى الاخر فتمصه على اجلاء ذلك المال في في الحط وسبب الخير كما جاء الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر وذكر منهم من أعطاه الله مالاً فتصلطه على هلفته في الحق يعني صلطه على إهلاف المال في طاعة الله يستوي فهذا هو شأن وفق السعيد في الوقف لا يشك أنه مشروف وأنه من خصال الجر والطاعة ولكن بشريط لا بد أن يتوفرها وهناك أشش لا يكون الوقف خيراً من في دينه وبالله وآخرته إلا إذا حققها أولها وأساسها أن يوقف بوجه الله وارتغاء مرضات الله لا رياء ولا شمعة لا يقض من الناس مدحاً ولا تنائم وإنما نوقف أنوالها بوجه الله رز وجل يحتسب ثوابها عند الله سبحانه وتعالى وفأنه تأمن لنظره وتفكر فوجد أن هذا المعام لو بقي عنده انتفع به بالدنيا فارتاح تنشف وارتاح أهله وولده ووجد لذة هذا النام سواء كان مزرعة أو عنارة أو أرضا ولكن إذا تصدق به فإن الله يتخبر الصدقة من عبده الصالح بيمينه وكلتا يدي الرحمن من في منيها له ولا يزال تكثر صدقته ويعظم أدره حتى يلقى الله سبحانه وتعالى فيجد صدقته أضعاف من كثورة لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى ويتفاوث الناس في مضاعفة الله من الصدقات على حسب ميوتهم وعظم بلائهم في هذه الصدقة فإذا نظر بين الأمرين بين الخيارين اختارنا عند الله على الدين ولذلك مما ذكروا عن بعض الصالحين في زنان قريب إنه بنى بيتاً أنفق عليه أكثر أنوابه وكان من أفضل بيوت وأحسنها بالمدينة ثم أدخل أهله فيه فلما طمل جماؤه استغرق جماؤه سنوات فلما أحسنه وأتمه وأكمله دخل هو وأهله وزرية وأولاده وأجلاده وحشنه في البيت فلما استقروا فيهم أول النهار جمعهم في الظهيرة وقال يا أزنائي شوف وجبتهم بيت قال يا جبناه من أحسن ما يكون فكل من يثني على صفة مجيبة في البيض فلما انتهوا وفرغوا من تمائهم قال إني شكر ونظرت ووجدت أن هذا البيض وعجب ما أملكه في الدنيا وأن أفضل ما يكون مني أن أقدمه صدقة لآخرة يقول لي الواي برحمة عليه نقل الثقة ما رد عليه أحد من أمراده أو جوجه لأن العبد الصالح إلى حكمة نية منشأة منشأة صالحة وجد سنار هذا الصلاح حينما يأمر بطاعة الله وينثم سمر الله والعكس في العكس من يقصر لفردي الذرية وأهل زوجي وما يكون قائم عن بيت وما ينبغي أن يكون قائم يخبره الله في نجل هذه الموافق كما خذ الله وخبره الله عن زوجة في نجل عالم الله الشاهد أنه ما رد عليه أحد لموافقوه كلهم فأطفن هذا هو بالاستقل يقول الله لقد خرج في عيد الظهير الشمس في, في الصوت من بيته إلى بيته القديم أو من الشمس إلا هو مليء بالأيتام وعرامل ووحفة المسلم فالعبد الصالح إذا أضمت الآخرة في عين فأرد عند الله سبحانه وتعالى هامت عليه الدنيا إذا حس أنه يعامل الله سبحانه وتعالى فإنه يقدم على الوقت بكل شجاعة و رضا ويجدد وقفه ويحفظ أنه الرابح وأنه الغاني وأنه لا يخسر مع المعامل فينا الله عز وجل فأجل عبد لنا أحمل الله على أن الوقف من أعظم الطاعات وأجل ثم يختلف الوقف بحسب اختلاف أحواله فالوقف الذي يكون فيه تكون الجهة المستحقة في الوقف فيه جهة عامة ومصلحة عامة خاصة من مصالح الدين فإنم أجر فيه أعظم كبناء المساجد وذناء المدارس فإن المساجد نفعها عام وخيرها عام خاصة إذا كانت مساجد الجمعة فإن الأجر فيها لا يختصر على الجماعات مناش من الجمعة والجماعات كذلك أيضا النساجد تتفاور فالنساجد إذا كانت في أمتنع غرف هذا بالمحافظة على الصلوات والشرس على الصلوات وربما من يكون هناك مسجد غير هذا المسجد الذي بني ولا شك أن الأجر فيها أعظم والوقف في هذا المكان أفضل من الوقف في غيره كذلك أيضا من المصالح العامة وهي من أحد الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى سفر الآباء فإن, فإن الناء يحتاج إليه خاصة في الصيح فدث عن رسيل الله صلى الله عليه وسلم أن الله غفر الجنيد بشق الناء البغي من بغاوة من لم فإن الخير قد مرت على كلب يلهث الترى فرحمته اتقت له من الهدف فغفر الله لها ذنوبها فإذا كان هذا في قلب وبهين فكيف إذا كان احتانا بالمسلمين وضعف المسلمين في القرى الأناقل الهدر البعيدة التي يحتاج أهلها إلى الماء أو يطلبون الماء من أناقل بعيدة أو يشرب الإنسان له سيارة لمقل الماء فهذه الصدقة هذه كانت نبعها أعظم صورها اعظم ودرها اكثر فيكون الوقفه على هذا المجد أفضل من الوقفه على غيره كذلك مراقبه القرابه فالوقفه على القربه والاهتمام بالاقرباء اعظم واعظم كما ثبت في الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم قال الله عنه وارضاه ان النبي حديث زينب بنت عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عن عبد الله انما سالك رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقه ان الاقرباء جهاد فقا أخبرها عليه الصلاة والسلام أنها صدقة وصلة أي أن الله يعجرها من الوجهين يعجرها على أنها تصدقت يعجرها على أنها وصلت رحمة فالوقف لا بد من التفكير فيه هذه النصالح العامة الوقف عليها أفضل كذلك من الوقف يضل الوقف بحسب الغايات الموجودة فيه لذلك قرر الإمام العز بن عز السلام بسم الله لتفادي من نجيس قواعد الأحكام في مسألة الفضائل أن الفضائل من الأعمال تتفاضل بحسب المقاصد والوسائل فإذا نظرت إلى الوقت على طلبة الإلم من دناء الهيوث لهم أو إعانتهم على الكتب كإيقاف المفتدات للقراع من مراجعة ومذاكرة وكذلك شراء الكتب لهم أحديثها عنهم ونحن ذلك من الأمور التي تعين طالب العلم على طلب العلم فإن الوقف عليها أفضل لأنه ليس هناك أحد إلى الله عز وجل من ذكره سبحانه وتعالى وليس هناك أفضل من طلب العلم والعم أفضل من الإجابة كما أخضر صلى الله عليه وسلم عن ذلك في قيله وإن فضل العالم عن العابد كفذل القمر على سائر صواف بليلة السمان فدل على أن الوقف على العلم أفضل من الوقف على غيره هو على ذلك بناء المسابق لتعليم أجناء المسلمين وخاصة إذا وجدت الحاج الموثى لمحافظة على عقيدته لأن يكون في بلد يحتاج إلى بناء مدرسة ويخشى عليه أن يضروا عن سبيل الله أو يصرف عن الإسلام لتهريدهم او صرفهم بالنفرانية أو محيو ذلك فإن بناء المسابق في هذه المواضع أجره عظيم الضواجه الكبير فالوقف في, في هذه الحالة يكون أفضل من هذا الغرس فكلما عظم فإذا عظم بناء الوقف يعظم نفعه وكان نفعه عاملا فنصدر فيه أعظم فنأجر فيه أكبر وماذا تره العلماء بناء البيوت من في, في الطرقات نجلاً للمسافرين في مكانه القبيل ويبنون الطرقات السابلة بناء من يجعلونه تبيلاً ووقفاً على ممن في من المسلمين كل هذه الأعمال فضلت من جهة خلها عامة فالمطرحة فيها لا تخصص بشخص ولا بقائفة ولا بجنة ولا بأخراج دون أخراج وإنما نحوها عام ففضلت من هذا الورج وأنا بالمسجل الخاص في الوقت الخاص ناجأت به وهو مشروع وسيأتي إن شاء الله ديام بعض دي المنسان المتعلق ومن أنثلة أن يوقف على ذريته فإذا أوقف على ذريته أو أوقف على قرابته فأن يقول صدقة على آل فنان ويخص فآل فنان يكون من قرابته وقد يخصص القرابة ويبعلها في العصبة وقد يؤمن القرابة ففي هذه الحالة ينهد الوقت وهو تقيد من قيده الواقف فيما تأثى إن شاء الله في شرط الواقف لكن يختلف من جهة الخضل ومن جهة من الأجر وحسن الغلاء وأيما كان فإن الواجب على من أراد أن يوقف أن يتحرر صنع وهذا النبي صلى الله عليه وسلم وأن إذا أراد خافطة أن يوقف على بعض بلد تحر يتحرر العجر وقال ذكرنا قضية الزبيت رضي الله عنه وعضاه وهي نحل خلاف بين أهل العلم رحمه الله ولذلك يكونون قد يوقف الإنسان فيذن في بعد الغرفة ولا من الإنسان غالبا من هذا الظلم اللي يباردها على أهل العلم وسائل أهل العلم الواقف على ما أرادها ينوقف المستشير الظلماء وأن يسألهم الرأي الصديق في الوقت فأن يتحرى السمة وهذه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله قال رحمه الله تعالى وهو تحديث الأصل وتسبيل المساعد وهو أي الوقت تحديث وقال حدث الشيئ إذا منعه ومنه الحد لأنه منهم من الخروض وقوله رحم الله تحديث الأصل سواء كان من العقارات كما ذكرنا في النزارة والدور ويكون من المنقولات في الدوار من شروانات نحيها وفي أجنبتنا السيارات مثل تسبيلها مثل شراء السيارات لنقل طلبة العلم مثل شراء السيارات لنقل الماء وهذا من, من أعظم ما يكون فيه الأدر خاصة في هذا الزمان كان الناس يبعدون عشرات الفيلمترات عن الآبار وتحصل المشقة لهم يسقي بوابهم يسقي أهليهم انين ودوي انتشار هذه الشراطه في التحديث الاخير وتشغيل المنفعه الشيء ذكرنا أنه يكون هناك العين وهناك المنفعه العين هي الرقده ذاتها في البول والنظر وان المنفعه فهي المسرح الذي ترى الناس من عنده نظرا السياره من فاتها الركوب منفعتها تشمع عليها إذا أوقف مثلا سيارة نقل الماء فإنه يشدد يحدث العين في السيارة لا تداء ولا توهر ولا تورث ولا ننفع وهي نقل الماء مسدلة عن البهار عنها نهاء وخصصها فهذا تحديث للعين تشديد للمنفع كذلك أيضا لو أوقف بيتا أو عنارة وقال هذه العنارة للمطلقات الفقيرات أو للأرامي أو للضعثة الفقراء من حي ذلك فإما الرقبة وهي البيت والعين وهي البيت لا فباء ولا تهد ولا تورد فحبثك لكن من فعثت فيها والجلوس فيها بمن سمى عمما أخصه كذلك المسجد نبني مسجدا فبناء الأرض العقار الأرض والبناء الذي عليه لا يُبَع ولا يُهَب ولا يُرفق ولكن منفعة الدروس فيه والصلاة فيه وذكر الله عز وجل فيه انتراه في القرآن من طلب العلم فإنه يُعتبر منفعة مُنفَأة مُنفَأة للمسلم إذن تحديث العون وتسديل التمر فيه. هذا مشتقى من قوله عليه السلام إن حدثت أصلها وَتَصَدَّقْتَ بِثَمَرَتِهَا ومن هنا نعلم من العلم ورحمه الله في الضوابط الشرعية والتعيذات الشرعية أنهم يأخذونها غالباً من سنة ومن الأدلة التي دلت على حقيقة الشيء فلما بينا يتسلم بهذا الحديث حقيقة الوقت وقال إن شئت حدثت أصلها وصدقت بثمرتها دمنا على أن حقيقة الوقت تحديث عيني وتسيول منها قال رحمه الله ويقفد القومي وبالفعل الدال عليه فمن جعل أرضه مكتبا وأذن للناس في الصلاة فيه أو مقبرة وأذن في الدسم فيها على رحمه الله ويقفد القوم ويقف الوقف شرعا بالقول الدال عليه ويأتي أن القول ينقفم إلى قسيم إلا أن يكون صريحا في قوله أوقف وحدث وحدث أو يكون ثناية حرمت أبدت تفدق فهذا كله من ألفاظ الوقف ويختلف اللغة الصريح عن ثناية من جهة النولى أحكاة ينانية أحكاة إن شاء الله على أحكام اللغة رحمه الله أربوكم الأول المتعلق بالوقف وهو أسيرة الوقف له صيغة والصيغة تنقسم إلى قول وفعل بعض العلماء يقول الوقف لا يكون إلا بالقول فقط وما يقع الوقف بالفعل ولو دل يرى أن الوقف لا بد فيه من المفض وأنه إذا لم يتلف قبل لا يقع الوقف كما يختاره الشافرية رحمه الله وهذا تقدم معنا في مسألة بيع المعاطاة هل تشترط الصيغة أم أن الفعل ينزل من ذلك القول والشيخ الإسلام الله برخمته الواصعة كلام النفيذ في كتاب النفيذ في القواعد الميرانية وجن فيه إجمع السلف الصالح وذكر نصوص الكتاب السنة وهدي السلف الصالح على أنهم كانوا ينزلون الأفعال منذ الأقوال في الدنانة فلا يشك المسلم بأن الشخص إذا بنى دناء على شكل المسلم ثم فتح أبوابه وأجل للناس في استراته دون أن يتكلم أن هذا الفعب كما لو قال له الأوقاف فذلك أيضا لو أنه جاء إلى خزان الماء فأشرع منه وأخرج منه صنبور الماء ووضع سلزان الماء على الطرق العامة أو السابعة أو أجرى قنطرة من الماء كما في القبيل وانطبت في مكان عامس وانتقه الدواب وانتقه الناس لا يشك أحد أنه يقصد من هذا الفعل ثقل من السنين ولا يحتاج أن يقول وقف أو أوقفت هذا أو تبلت هذا أو حبثت هذا وإننا نزل فعله منذلة قوله ويقول الوقف ثابتا بالفعل كما هو ثابتا بالقول ولا شك أن هذا المذهب أو القول الذي يقول أن الأسعال منزل منذلة الأطوال هو المذهب <متصفيق> الثواب إن شاء الله خاطفة وأن مصروف الكتاب السنة تتضمن وكذلك يجبع السلطة الصالح رحمه الله يدل على أن إنسان ينزلون الأركان من ذلك إذا فدت هذا فمعناه <تصفيق> أن الصيغة التي يروح من أركان الوقف تكون بالقول وتكون بالفعل فبين رحمه الله الصيغة بقوله ويقفشه وهكذا بالقول وبالفعل الداني عليه قال بالقول وبالفعل الداني عليك في الفعل أن تكون له دلالة فإذا ليس كل فعل نقبله ونلبن الناس لأنها أوقفت وحدثت وثبت بل لا بد أن يتظن ذلك الفعل دلالة كما ذكرنا النسجد الدناء الذي يكون على شكل النسجد مثلا لذا دنيا في الزمانية عرفت القبضة أصلا القبضة هذه وضعها عن المساجد ليس من باب العبادة وضع القبضة عن المساجد نشأ في عصور انتقار بأواقر عصوب العبادات وكانت طريقة هندسية مرازينها إصال الصوت ولذلك المساجد التي تجشير هذا الخرار يصلي فيها الصوت أكثر من المساجد المصنفة التي تكون مثل الغرة وهذا المجرب لما دقنا هذا في بعض الأحيان وكنا إذا انقطع التهرباء في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم نصل الإمام من إحراب ونسمع صوته من الآخر المسجد الأحمر فهذا شيء يعني ليس له علاقة مثل العباب ليس من باب التعبد ولو ليس له علاقة إنما تقضر الكباب في جنائنا على الأولياء والقبور والشاهد من المنخرة والبدعة والحدث التي ينضغ إرزالتها عدم جواب بخير لكن نتكلم على أن هيئة المسجد بين المسلمين درجوا على وضعها رفطاً بمقرب صوت وليس المراد بها حقيقة عبادة من أجل منها عبادة فإذا كنتم على شكل النسي وضعت مثل هذه القبة عليها وجر القرفة من هذا المثابك وهذا الشكل بإشراع المنارة منارة للصوت كانوا في القبيل يحتاجون عن رفع الصوت قد ثبت عن بلالة رضي الله عنه في الغواية حتى نهاوض عبدالله أنه يطلنا ترتقي إلى درج استخيص ان كان يؤذن على سطح بيت الأنصارية في دوار كان اذانه اول من الفجر ربي الله من عنده وارضى والرياضه الشهيره هي التي كان يؤذن في منى عند الشيك حتى اذا اقرب الفجر من باب مدن رب المعن فصعد ابن ام مكتوم اذنا الشاهد ان المؤذن قد امام على مكان اب بقصد بلوغ الصوت لان لمكان لأنه الشاجر من اثام من فوائدها انها سدل على المسافر فانت اذا جئت الى ذلك وتريد أن تصليه وأن لا تعرف البلد ولا تعرف الساجده لا تستطيع أن تستهدين المسجد إلا بهذا البناء وهذه العلامة هي الأمارة فإذا ظنى وكان البناء على شكل المسجد وحيئة المسجد إحنا إذن هذا الفعل من ظالم على أنه يريد أن يجعل مسجدا صدقة على المسلمين فهو تعني ذلك يعني حيث الشكل شكل مبليء يبقى على شكل البناء الآن وحيئة ليس على هيئة البناء الآن انا اعتبره فعلا دالا ولو فتح هذا بقدر للناس جاز للولي ان يدخل فيه وامن صنفه ويعتبره وقفا يكون فعله منزلا منزله قوله او قط هذا المنسبه من نهر الجبل يستفاد القول بفعل الدال يريد ان الفعل مبدا دون أن تكون فيه دلاله ضد ما من القسمين منقسم الدلاله الخفيه والدلاله ومعتبر عند العلماء رحمه الله الذين يقولون لأن الأفعال في منزل منزلة الأقوال الدلال الظاهر ما الدلال خفيف فإن الوقت يوجد خروج المال عن ملكية صاحبه ويوجد زوان يده عنه والأصل أنه مالك والأصل أنه, أنه يتفرر فيه فحين إذا لا نحكم بكونه وقفا إلا إذا كان قافدا له وذل من أليه دنان على ذلك لو أننا ودبنا شخصا هدم مسجدا أراد أن يقيم مسجدا في موضع واشتاج الناس او كان في الموضع نفسه وهدم هذا المسجد من أجل الدماء فجاء وقال للناس صلوا في الحوش مثلا عندي صلوا في البيت واشهم أن قوله صلوا في البيت ليس المراد به وقفية البيت ليه المسجد وإنما مراد نادنهم محتاجين محتاجين إلى مكان تصلون فيه انني قد وهبتكم بيتي وعدكم شوقي او مكاني هذا من اجل خاطر حتى يسرى بناء منسي هذا الفعل غير دال في الظاهر دال لكن مصاطب من بيت والحان الذي وقع فيه الارض من الشخص ليس دال على الوقت فانا اعتبره موجه الى حكم بكون مبالك الموضع قد عرف من صاحبه عن او صار وقتا او مستبدا أذن اشترق أن يكون الفعل دالا وقلنا العبرة بالضمالة الظاهرة لا بالضمالة الخفية في المشاهدة كمن جعل أرضه مسجدا وأذن من في الصلاة فيه كمن التشريف الكافل التشريف أي شخص جعل أرضه مسجدا وأذن من الناس في الصلاة فيه جعلها مسجدا وَأَذِنَ الْمَنَافِي بِالتَّرَفِي جَعَلَهَا مِعْنَا أنّ هيئة الأرض وضماءه لها وعمارته لها تانت على شكل المسجد وشين عدم معتبره وخانه شين عدم معتبره ثم عدم معتبره قد أوقف الأرض فَلَوْتِ وَفِّيَهُ جاء ورثته وقال الأرض أرض ممرئتنا ونريد أن, أن نبيعان نقول إنه لما جناه على هيئة المسجد وأشرعه بالناس وأزنى للناس بالصلاة فيه فإنها ذلالة ظاهرة منذ منذ لتقيره والقص هذه الأرض مستجا يعني هذا مقبرة وأزنى للجسم في فيها وأزنى للناس بالصلاة فيه يعني في مستجد آآ لابتا من وجود الأذن والأذن أصله الإذاحة أزنت له بالدخول أي أزحت له الدخول فالأصل أن الأرض حرنة بيوت الناس ومساحنهم إنها حضرة لا يجب أحدا يدخلها إلا بإذن فإذا دناه على هيئة المسجد وأذن للناس بالصلاة فيه فإننا نعتبره فعلا دانيا على الوقفية لكنه قد يبني على هيئة المسجد ويبيعه لمن يرغب وقفية فقد يبنيه على هيئة المسجد وشكل المسجد ولا يدل أحد للصلاة فيه فقال أريد أن أبيعه بحيث من يشتريه يجعله مركبة وهذا السائل ويجوز كما لو اشترى سيارة مثلاً لنقل هذا طلاب العلم عن حينها من ذلك أن يبيعها على من يقفها فقال أريد أن أشتريها من أجل, أجل أن يشتريها من أجل يشتريها من أجل يقافها فالمقصود أنه يأذن دفتراته فيوجد الفعل الدال على أنه قصده في الوقفية وتسبيلها لله عز وجل وإذا أذن وخرج منه القوم والله بالدار على الوقفية فإن العلماء رحمه الله يقولون تنتقل الملكية عنه وهذا على أصحقه ليه ظلمه أن من أوقف وقال عاما أو خاصا على جهة العيون والأطراف فإنه صدقة عليهم مثل مسجد مثلا تزون ملكية عن ذلك الشيء وإذا زالت ملكيته افتقر بيع هذا المسجد لأن هذا المسجد تهدد وأصلحت أرضه مهنم خالية أو اشتيج حاجة الناس تنظر إلى عدمه وتأوز المسجد آخر مرد الإشتام كيف نبيع هذا المسجد ولا مالك له وبناء عليه قال لا بد من الرجوع إلى القاضي لأن القاضي ولي من لا ومن لا وهو من السجل الأحداث المسبلة لوجه الله عز وجل هم يقولون ينفق لله عز وجل والقاضي والسلطان والإيمان وتظل النظر في مثل هذه الإيمان فيكون منذ منذل منذلك ويندفه حتى وصحة ويكون بيعا شرعيا المنذي لك في المنذيب ذائعا من الشرع والذائع لك يكون نالكا أو له ولاية فالقاضي إلى تظل المسجد غذاعه فإنه يكون من باب الولاية لا من باب الملك وهذه بداية تدققها ان الملك قد زال عن الارض بإضافتها سواء ان كانت خصبا او كانت مقبره او ربما ثمينه شدله من جلود الخيل او مقبره يؤدنى في الدفن فيها تمام رحمات كتبه او مقبره وهي مكان القبر الا المقبره واقبه المقابر و أصل في هذه القسمة طبعاً قوله تعالى فيما أماته فأقدره قد دعا الله عز وجل من رحمته ببني آدم لهم سبحانه أن الهيئة لهم لا يترك على وجه الأرض لأنهم إذا ترك على وجه الأرض أكلته الصداء وانتهشته الجوار وأنفن وآذى الناس وأذر فمن حكمة سبحانه وتعالى أن علم و ألهم البني آدم أن يكبر بعض بعضهم بعضهم فالمقدرة اشتاز إليها لبثن الموت فإذا كان الإنسان يملك أرضا و أراد أن يجعلها لآخرة و أن يجعل ذرها و شوابها أن يكتب الذر و شواب و إذقافها فأوقفها مقدرة فإنه بشعله لبنائها يعني بكثيرها يفتح جهبها وأجله قال سواءً إذن ظنياً أو إذن صريحاً أن يدخلوا موتاهم ويخبروهم في هذا الموضع فإنه يكون هذا الشيء منه جالاً على الوكسية فتكون الأرض وقفاً إن كانت عاملة فعاملة وإن كانت خاصة فخاصة في بعض الأحيان تكون مقادر مخصوفة لآل بيت مثلاً قرابطة تكون الموضع لا فيه مقادر ويقول هذا الشيخ أريد مقابر لي ولآل بيتي أو طرابتي فهين يجب أن أوقفه عليه على أهل بيتي فكل من كان سنتظر عليها بصدقه بجزء مكبر ويسنجيع لكنها تكون صدقة ويكون وقفاً ويكون فعله دالة عن وقفية في قومه نعم أشار الله فضيلة الشيخ وجدات من خيض الضراء فضيلة الشيخ إذا أوصى الواقف أن يتصدق بالنزرعة ولم يذكر أي جهة فهل كفرة من أطناق السلامة من الصدقات أساء الله بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على سير خلق الله وعلى آنه والطحبه ومسار على نهدي إلا يجين إما ذلك فاختار طائفة من الزمناء أنه إذا قال وصدقت بهذه الأرض وصدلت هذه الأرض فقال للفقراء أو قالوا هذه الصدقة فإنها تكون عامة إذا قال للفقراء اختصف الفقراء من دون الأصناح الثمانية لكن إذا قال صدقة فمذهب طائفا من العلماء ومكتروا لما من نور ومن, ومن غير وغيروا الله عليه أنها تكون للأصناح الثمانية تصرف في مصارف الأصناح الثمانية لأنه مصلح شرعي يكون مستحقا لجهده ومن أهل العلم قال تترف في عموم وجوه الخير وتكل عموم وجوه الخير والذل وفائدة الخلاف إذا كان منها سيولة أو رخص فإذا قمنا إنها خفصة في الأطراف الثمانية صرفت لأهل الزكاة وإذا قمنا إنها لا تخفص في الأطراف أن نأخذ من سيولتها لطبع الكتب ونشر العلم وبناء المسابق وحشر الآذار وطرقات وغير ذلك وإصلاح الطرقات وغير ذلك في مجوه الخير العامة لأنها مخصص هذه كلها صدقات فتكون صدقات عامة لأنهم يمكن تكون صدقات خاصة وأيما كان كل القولين له وجود لكن حقيقة القول جانيها تكون لأهل الذكاء فيه احتياط إلا أن من جهة اللغة يعني من جهة اللغة من جهة الدلالة إذا قال صدقة هذا عام لا يختص في المجوه في الصنف في أو يشمل هذا الأصلات الثمانية وغيرهم يكون في أوجه البر العامة لأنه يشملها طيبه الصدقة فلو أننا قضعنا بها خطوة خذنا مثلا لو قال هذه العمارة مثلا غلتها إذا نحبت هذه العمارة على أن تكون غلتها تقسم ثلاثة ثلاثا منها لإصلاح العمارة إذا تعطر شيء من مناسئ وثلاثا منها ل ورافقه مثلاً من كذا وثلث صدقة إذا قال الثلث صدقة وجئنا هذا الثلث وبنينا به مبكداً حيث المسكت صدقة وأيسى موفق بكونهم صدقة مطاعة لأن الصدقة كنية الصدقة لأن تدل على صدق إيمان صاحبه وكل ما كان من أعنال الخير والبرد دالاً على صدق إيمان صاحبه بالله عز وجل وتصديقه بمعيد الله عز وجل لأنه يدخل في هذا المعنى العام إذ غير كان مراده أهل الزكاة لقض على أهل الزكاة لكن لما قال صدقة فإن هذا اللفظ عام لكن لو أننا اختصت في الضعفاء والفقراء الذين هم من أهل الزكاة اختصت هذا هذا أفوه يخرج من الخلاف ويوجد الأدب أكثر لأنه الأخذف من يكون إلى هذه الصدقة أثابت الله حبيلة الشيخ إذا احتجتوا إلى الماء فهل لي أن أأخذ الماء المسجد أتابع رسول الله إذا احتجتوا إلى الناء الناء إذا عن المسجد مثلا الناء الذي في دورات المياه فإنه لا يشك أحد أن صاحب المسجد قصد منه موضوع وقصد منه الطهارة وقصد منه الإعانة على الصلاة فكل ما كان في هذا الإطار أو داخل في هذا الشيء الذي يدل عليه الحال يجب الإنسان أن نتفق به أما أخرجه عن هذا الحج شعنياً لأنه ويذهب بجيء إلى ذوكه ومن أجل الشر أو غير ذلك فإن هذا يضر بالمصلحة المصميم يضر بالمصلحة المصميم والأشد من ذلك والأجهى أخبر المياه لغسر السيارات او ذلك من المصالح الخاصة فهذا الامر فيه أشد لأن الماء موقف ودلالة الحال تدل على انه مخصوص في هذا الموضع ولذلك الماء الموجود في المسجد مخصوصا بالمسجد لأنه غيوريه خارج المسجد لأخرجه عن المسجد ولذلك ينبغي المقيدين من هنا قال عن العلم إذا وضع القرآن أو نفحف في المسجد لا يجد إخراجه وإذا وضعت كتب العلم في مكتبة وخصفت بها لا يجد إخراجه إلا إلا إذا كان مثلاً من ندرس نفسها ثابعةً للمكتب أو من حذالة مما هو في شكم التدعية بهذا الموضع الذي خص فيه فلابد أن نتقير في الأوقاف بأحوالها وصفاتها ونحن قلنا أن بلالة الأبحاث فبلالة الأقوى فصاحب النسج إذا وضع خزاناً على دورات إلها صلى الله فلا يشك أحد أنه وضعهم من أبل دورات إلها فإذا أخرج لناس نائم من أجل أن يشربوا فهذا للسابل والطريق فإذا أدخله إلى المسجد فمنذي دعا ليطلق خارج المسجد ويدخله إلى ويتكلف نؤولة إدخاله إلى المسجد وعبأ وضعه في المسجد إلا قصد أن يكون صدقة على ما في فلا يجب في هذه الحالة صديقه يتفرع على هذا السابق يتفرع على هذا أنه لو وضع ثلاثة من أجل أن يشرب لهالناس لا يجب في أحد يعتبر ضعمها ولا يجب أن يخفر. لأن هذا الماء مجهول من أجل الشراب ولا يجب أن يجهول من أجل الغفر وإذا اختفر من هالناس الضربوا بالنسلحة مثل مدرس بالنسل ولربما تضرر كانت ترثت من أجل السقي جاءها المحتاج السقي لكن إذا أصبح كل ما ضربوا تفرغت من أجل وضوء أو من أجل الاغتفال يقل تدريجها ويقل مصنحتها ويقل أجرها في نفسه من يحتاج إلى الشرط الذي أوقفت عليه فلابد من الإنانة بهذا فما جعل وقفاً على جهة أو على وجهه فإنه يتقيد به وهذا إن شاء الله سنبينها أثر عند ديامنا بشرط الواقف ولذي تقيد الإيمان أصدقوا لنا فضيلة الشيخ إذا أضر الوقف كما فمن أوقف جاره بحيدة يحتاجها أولاده لذلكنا فهل ينظر الوقف أميراً أسابقنا الله؟ هذا في حديث يتكلم في حمده ما إذا أوقف فإن وقفه ممجد ويخرج عن نسيته وليس للورثة سلطان على ما أوقفهم ورثهم خارجاً عنهم لأن زالت نسيته أم في حياته كما لو باعه ووهد في حياته ودنان عن ذلك لا سلطاناً للورثة على ما أوقفهم ورثهم إلا في الحديد الشرعية مثلا إذا رأى الظركة أن بستانا مورثا عن الفقراء الذي تصدف به على الفقراء فضيعه ناظر الوقف وكان ناظر الوقف أجنديا عنه فاشتكوا من حقي لأن هذا من در والدهم وقريبهم أن يبقى الوقف على أحكم أحواب فإذا وضعوا من ناظر فقد أخلى به فهم أحق من يشتكيه فأحق من, من يحرص على حسين الأجع بموردهين. بموردهين من ورثين من بر ان على ابقاء اوقاف الموتى بر الوالدين بر الجد ومن جدر قرابه الجالين من الموتى الحرص على بقاء اوقافهم التي ينتفعون بها بعد موتهم لحسن الاجر والثواب من الله عز وجل الله عليه وسلم قد ظهر بالقراءه في الصلاه ركن من اركانها ان لم يسنها فكيف هذه المثلة هي خلاف من الظلماء رحمه الله منهم من موجد كلهم متفقون على أنه ليس برقم ولكنه يقول إما واجدا أو سنة فمن قال إنه واجد ومن من قال إنه سنة فالذين قالوا بوجود لي قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم جهر فيما جهر فيه فيما جهر فيه وأثر فيما, أثر فيما أثر وقد أعلمنا صحابة رسول الله صلى الله عليه الحديث عن ابن سعودة رضي الله عنه فما جهر فيه جهرنا وما أثر فيه أسررنا فوجد التقيب لما ورد من سنته وهدئة اشتنامه فقال صلوا فمرأوا فيه ومن هذه العلم من قال الجهر سنة وهذا هو الصحيح أن الجهر سنة والإطرار سنة والدليل على ذلك أن ابن سنة جهر في السرية ولو كانت السرية لازمة، والجهر لازم، لما جهرت السرية فلوات الله وسلامه عليه كما في الحديث الصحيح في صلاةه الظهر أنه كان يسمع الصحابة الآية والآيتين وهذا لا يتأكل، لأنه لو كان الإصرار لازم، والجهر لازم، ما لا يغير ولا يزدل لما خالف الصفاة، فلما رفع الصوت وعيه الصلاة وجهر في السرية لأن الشرع ينبه بالنسل على نسله وبالنسل على نظيره ظل على أن الإصرار ليست جواب ولو كان واجبا لما خانه وبناء على ذلك فائدة الخلاف أنك لو نسيت في صلاة الكرس وصليت ركعتين ولم تجهر فيه فإذا قلنا أن الجهر واجب يزن في سجود السهوة قبل وإذا قلنا أن الجهر صنع لا يوجد تجوز قبلي الا هل مذهب يرى تجوز التهو في, في المسمونات لان التهو عنده من جهه دخول التهو بالرغم من نظر ان كونه زياده او غير وارد فما اختار بعض المالكيه واهل الظاهر اختلاع الجميع وايا ما كان فلا ينبغي للمسلم ان يخالف سنه صلى الله عليه وسلم لا خير في المخالف في هدي عليه الصراط المستقيم هل بناء على ان مختلف في الجهر والاصرار لا تخالف هذه من كان من ظهر تجهد وما كان من إصراب تجهد ولذلك يسرع إذا صلى الإنسان الفجر إنه يقعب بعض أنه يصلي الهجر ويصلي الهجر فيجد من يقوم يقضي ورد أن يقضي رشعتين كاملة بحيث منها أدرك أن تشاهد الأخير فلا تسعى له شوفا وذا تسعى ينبس بكلمة ولذلك ينبس بكلمة, ينبس بكلمة. ينبس ولا على سنة قلم هذا هدي من سنة. وهو من القبول في قبول انارات القبود ان الانسان موثق باتباع سيره النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في العباده والتزام سننه عليها وتطبيقه كما ورد ان ندع الله بالثبات لقبول ذلك الانسان وعلم من اجل فيما الله تعالى هل تزون علينا الذين الصالحين مثلنا رجولا خاصهم بالاخرى وذلك أن الأولى دخل وقفت أرضه ومثيم ثم تهفر أسابق من الله بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على خير خلق الله على آله وصحبه ومن وانه إنا بعد قد سبقاً دخلنا مثلة الأصل ومن استثمام من الأصل والجميع مستثمام من الأصل الأصل أن تصلي كل صلاة في وقتها لأن الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً مبقوكاً فلما الله عز وجل بالصلاة كل صلاة في وقتها تحدد من الصنوات الإثنان والكمام في الرباعين التزن هذا الأصل وما ورد من سمة النبي صلى الله عليه وسلم استثناءاً خصوه بالوارد وهذا الشق تعرف أنه هو أصل في السمتك ومورد السمه به استثناء أن فيه على سدة السمه لهنا شدد بمهور العلماء في مثلة الجنة وجعل له شروطا وظوابط لأنه مخالف للأصل ومرادنا لمخالف الأصل ليس مراد من مخالفة السمه ولمخالف المخالف للأصل عندهم أن الأصل في الصلوات أنها مؤقتة وهذا الأصل يجب العليل أشهر من دليل في الكتاب السمه والإجمع من هذا أخلق الأصل يعني تجه من الأصل وجاء على خلاف الأصل هذا معنا مقربة الأصل وخالف الأصل لأنك عملا الأولى في وقت الثانية في كifs التأخير كان الظهر يرسلني تاً مع الأصل وأن أغربي ورسلني تاكيد وتجعل الثانية في وقت الأولى لأن الأصل أنا تجعل الثانية مأخرا في وقتها، والأولى في وقتها فأذا لنك شك أننا مخالفة للأصل يعني لشورة الأصل الوارد فهذه المخالفة مخالفة شرعية وليس المرب من خالف المنفرة إذا قلت من مخالف للأصل قال بعض العلماء لا يقع جن إلا إذا كان بين كان بين الصلاة المكسورتين إلا نستثنان الشر من صلاة مغربين عن عشاء قال للأصل أن الصلاة تقفر فلما كان في المغرب من جنس ما لا يقفر فإنه لا يقع الجن في صلاة تقفر إذا كانت تامنة كأن يسافر في أول وقت الظهر ويجمعها إلى صلاة العصر فالحينئذ قال أنه يصلي الظهر في وقتها ويصلي العصر في وقتها ولا يترخص بالجمع خلال على هذا المجمع بأن الأولى لم فقط مقصورة والجمع الوارد عن الله صلى الله عليه وسلم أنه قصر فلم يجمع بين صلاتهم إختلاهما ثم ومن أخرى قال بعض العلماء إنه يمكن أن يجمع بين صلاة الظهر لصلاة العصر بناء الهندهم على أن الحضرة بآخر الوقت يجوز له أن يؤخر الظهر وأن يقدم العصر ويصليها مع الظهر ولكن هذا القول الذي قال بالجواز يشترك أن يكون جمعك بعد خروجك في حيث أنك تجمع قبل الخروج لأنه قبل الخروج أنت مقيم إذا أردت تجمع والأولى كان ما لا بد قبل خروج وقت الأولى مثال ذلك أزم عليك هزان الزهر وأنت بمكة لا تستطيع أن تجمع الظهر الزهر والعصر وأنت ألمي في الثفر إلا إذا خرجت من خدود مكة قبل خروج وقت الزهر فإذا خرجت قبل خروج وقت الظهر فالعلماء الذين يقوموا نصلي الزهر أربعا فيما يضيف لها العصر وصلي الزهر أربعا لأنه خوطج بها أربعا بدخول الوقت فلا يصح له أن يقفض وجاز لهم يجمع العصر إليها لأن من يوجد الرصة للجن هو التفر وهو مسافر فقد جمعه وخانته وخانة التفر هذا ودي من يجيبه ورخص ولا هو وديه وهو قوي هذا لأن المغرب تضاف إلى العشاء والمغرب لا قسر معنا لكن ينقض هذا القياس لأن المغرب ليست من جنس من حتى يسرح القياس ومن هنا يعني لو اشكاق الإنسان فهذا أفضل وأفهم ولكن لو وقع أن هذا الجنع تفيدي وجه على الربين الذي يدخل نشاء الله تعالى أفادكم الله صديقة الشيخ أن فاتحة بكم من أركان الصلاة لا تفش إلا بها فمن كان يقرأها ثم تأتيه الغنون والوساوث لأنه لن يقرأها فعادها أفضل من مرة في الرسعة في الواحدة كمن شكم في ذلك وما توجيبكم صديقة الشيخ في هذا الأمر أفادكم الله من الزلية بالوسوسة فليشتقي الله عز وجل وليفهد من الله سبحانه وتعالى أن يعافي أو يربط على قلبه في هذا الظلاء حتى يثلم من شبه ولا يكون للشيطان عليه شبيب إذا تبه الإنسان بذبير يسأل الله في هذا الظلاء وإلا إذا لم يفعل سبحانه وشفد أنه سيبقى مع هذا الظلاء يسألهم يفرغ عليه من اليقين والصبر الإحسان مرتبة الإحسان التي يصدق اللجأ إليه سبحانا من يخفف فيه أنواع هذا البلع ويجعله في دينه ودنه وآخرة فيه فنغسف أمرها عظيم قد دعا الله عز وزل آياته شجابا وحرجا وحجبا لإعجابه من نغسفه أمرهم من يستعين به سبحانا رب الجنة والناس من شر الوسوات الخناس أنهم ينغسف في سدور لناس من الزلة والناس فأنا وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أصفت خلقه صلى الله عليه وسلم وان أمره لئنته من البعض يستعيد به من الوسوسة وهذا هو على عظيم خطرها وزنائها والوسوسة قد تنهل عن الإنسان بلاء من النار لكي يرفع جربك ويعد من أجرب وهذا في شال كأن يبتلى الوسوسة مثلا في قهارك في عصبك ولا, ولا يغلق فإذا توضع من رفين وتبين له أنه أحصى في السفة خُتِب له أجر الوضوء المرثين ولو صلى من رفين والسفة من صلى فيما تبين له بعد الثاني من ثاني من صلى من رفين أو ثلاثا الله له أجر الفبيلة ثلاثا لو فعلها غيره كان متبعا وهو الوحيد الذي ينام أجر الفبيلة من رفين بمجتلاء من الله السلام سعال ما ظن واعتقد على ما ظنه واعتقد وأمر بيناعه على غالب ظنه فوصف وغالب على ظنه أنه لم يبعث لما فعل كتب الله له الأدر مرحيم لو فعله وهو عاقل عالم وكرر مرتين فإنه في المرة الثانية في, في المتدف وما أدر له ولا ثواب في الحديث الصحيح رسول الله عز وصلّم أن تصلّف طمام الرسيل أي يعتقد كل منهما فريضا هذا من البدء والحدث لأن الله أوجد عليه صلاة واحدة وهو وصمد الصناطين والله يقول لا تغلو في دينك فقد غلأ في دينك وذات النظم يأمره الله عز وجل بذياده المقصود أن الوثلث تكون ابتناءا رفع الدرة من الأب من هذا الوجه وتكون أيضا لسبب ذات وحطيئة صلت الله عز وجل بها الشيطان على الإنسان ومن أعظم ما صلت به قطوق الوالدين وقطيعة الرحمة وأدية الصارحين والعلماء وغيذتهم وفدهم وشتمهم والاستهداء بهم غالباً ما يخدم الله صاحبه في قاشد ذلك في دين لأن هذا الأمر وهو أذية المسلمين وأذية القرابة فعقوق الواردين وقطيعة الرحيم مظلة الشباب من الخير فهل أتيتم انت وليتم كنتوا سيجوز الأرض وتقطعوا أرحمه أولئك الذين لعنوا الله فأصمهم وأعنى أسرها في وصاب الإنسان بالبلاء بسبب الظهوم ولذلك أخبر سبحانه وتعالى أن من يعش عن ذكره يقيض له شيطانا فهو له قريب ويوسف الشيطان وقد يكون فضغ الغفل عن ذكر الله عز وجل يكون حافظاً للقرآن ويترك مراجعة القرآن ويترك مذاكرته ويعرض عن القرآن حتى يهجره والله صلى الله عليه وسلم في ولوءه أو طهارته أو طهارته أو يكون مثل الله تعالى بثبث ذنب في, في السخر يمن من سنب ذلك فأني أتي موسف ليهذأ به أو يستخدم في به فيه فيهاء فيه الله ويبتري فلا يجد الإنسان أن أو, أو يهذأ من شخص دعاها فيه الله دعاها في دينه وبشتنة في دينه ومنها لا فيهوثث الوسطة في الناس والوسطة في, في, في, في عقائدهم والوسطة في أفكارهم والوسطة في مناهبهم والوسطة فيهو في صلاحهم وفي تقواهم فيبتل بالوصلة ويأتي إلى عبد صالح ويشك في فيه ويدخل في قلبه شيئا من ذلك فتصلف الشيطان عليه لأن كل شيء فيه من للمسلمين دخل بدون حق إلى قلب المؤمن فمعنى أن الشيطان قد تمكن من شبه من شعب الخاص فإن كان الذي قد وصل فيه الإنسان عبدا صالحا فقيم يشبه الله ويشب الله ويرضاه الله سبحانه تعالى فإن الله يدعى الزلاء من يشكش عنده الأعوام وبلائهم من أبيهم أجل كالوالدين مثلا حقهم عظيمة إذا أساء الإنسان الظنجين ربما اتلاه الله بغششه في أهله وولده في معقى والده وهكذا بالنسبة للنظام الأخر عند المروض العاقية من الوسائس والخطرات فصلت الشيطان كلية عنه يستقصن بأسنة الله بالجؤد عن الجنون وكثرة للشرحات ولذلك كان بعض العلماء يرسل من اتلاه بالغشش في أكثر من استغفار الله وقل اللهم مني أستغفرك من جنب صلت عليه هذا البلد فإن الله يقول لما أصابك من سيئة فمن نفسك وأي بلاء يصل به الإنسان سواء كان في الشهوات أو الشبهات أو الشكوط يسأل الله مؤذر له جنبا صلت عليه هذا البلد ولذلك أثر عن محمد بن سيرين أنه اتلاه الله بالبن في آخر غمره حتى أنه يتجن فيه رحمه الله برحمته الواسع ولما توفي أنس رضي الله عنه كان قد وصعنا محمد المغسل نصر طعم المغسل حتى أخرضوه الله رحمه الله برحمة الله لما كان يوم من أيام مع أصحابه قال أعرف الزنب المبيين أجله بكريت بثين قلت لربني منذ أربعين سنة ما نفمث قلت الله حسين في آخر عمين لا يهدأ من المسان إلا أنس إذا رأى موسف تنجيله لا يخصن فلا يستخصن وإذا رأى دعاها الحمد لله سبحانه وتعالى إما أن الله تعالى يقول نظم كلمة تيبة كشجرة طيب رب الله نظم الكلمة الطيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها بالثلاء تأتي أكذها كل حين بإذن ربه الكلمة تأتي لن ترى من الثلاء تأتي فقلوا أصبر واختسب فكفتح كلمة طيبة تأتي أكذها كل حين فكلما جاءه البلاء فذكر تسجورك له وكلمة تكله ولربما بقيت لعنه إلى عمر كل ما تذكرها صدت منذان شسنات كخسنات وعجوع مدرجات فالإنسان يحفظ دائماً على البعض عن المظالم وعذية الناس فنن يوصق إنسان في دينه إلا يستعطن بأسم الله الجلع التعب عن دينه الحل في هذا المساتح إذا قرأة من الإنسان وشكها القراءة هؤلاء إذا كان الشك بعد نبي وقت يغلد على الظلام أنه قرأ في أحمي بالله اجتب في الوسيطة واستضح بالدلائج وقوي نسه بالدلائج وقالوا أنه في هذه الحالة إذا حصلت الوسيطة في الوروض أو حصلت القراءة ان الأفضل والأكبر أن يكون معه إنسان كالمرأة في بيتها مع ابنتها أو ابنها فتقرأ حتى رخص أبو ظلماء عن المسأة الجهرية في الله المنشف أن تقرأ وتم جد حتى تسمع نفسها بحيث يقال لها وتستعين بالغير بإستاذ ذلك قطعاً بالمرسل وتسعينها نسى صلى الله عليه وسلم رب العاشر الكريم الأفوة والعافية دوام العافية والمعافية التامة في الدائم في الدين والجنيا والآخرة وآخر بعوان أن يحمد لله رب العالمين صلى الله عليه